ثم يتوب الله مِن بعد ذلك على من يشاء والله غفور وَاللَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُمْ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خفتم لَن تَنفَعَنَّهُمْ فَضْلُهُ وَلَا نُقْمُ لَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إن شاء <تصفيق> تِلْكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ قم من الذين اوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حدث تيرط الجز يتعي يده وهم صاغرون صار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفوال لا خاويا احباره ورمانهم اربابهم اضبابا من دون الله يذ من في command